وَلهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِنَّ كُذُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ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 وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إلى أمك ما أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي, لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني وليتصنع على عيني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 فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تانيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طوى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَاتَّيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كَذَّبَ وتولى قَالَ فمن ربكما يا موسى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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سهلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى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 وقال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجُوَى قالوا إِنْ هَذَانِ ساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفوا وقد افلح اليوم من استعلا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 قالَا أَمَتُمْ لَ قبل أن آذَنَ لكمْ إنهُ لَ بكُم الذي عَمَكُمُ السِحر فَلَ أقَطِعَ عيدَكُمْ وَرجُلَكُمْ مِنْ خلِافِ وَلَ أصَلِّبََّكُم فيِي جذُوع النَّخلْ وَلَ تَعلممُ النَّأَونَ أَشَدُّعَذاابَم وَأَبق قاللَ نُؤثِكَعَ م جأَنا مِنَ البَين والذي فطرنا فقض ما أن إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا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 كَرَبِّ لِتَرْضَى قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي فَرجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غضبان أسفا. ق يَا قَوْمِ عَلَم يَعِدِكُمْ رَبّكُمْ وَعدْدًا حَسَنَا أَفَطَالَ عَلَكُم الْأَهْدُ أَمْ أأَرَتتُمْ أَ يَ حِلَّ عَلَْكُمْ غَضَبُم مِربَبِّكُمْ فَأَخْلََفْتُم مَووعدِ قالوا مَا أَخْلَفْنَا مَووعيدَكَ بِمَلكِنَ وَلَ النَّ ولكن نحم لنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فَقَدْ أَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِرَ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَـهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّنَا فُتِنَّا بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَحْمَانٌ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي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 لم ترقب قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي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 في الصّور وَونحش المجرمِينَ يومَائِذٍ زُررق يتخافَتون بينهُ إلا بِسُْم إِلا عشاء.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 وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَ إِذِ الْآتِيَةُ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَلَتِ الْوُجُوهُ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 الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه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 أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِنُّهَا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 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَرزْقُ رَبِّكَ خَي وَأَبقَ وَأمرُر أَهْلَكَ بِالصَّالاتِ وَاصْطَابِر عَلَْهَا لا نَنسْألُ كَ رِزْقَ النَّحْنُ نَ الرزُقُكَ وَعَاقِبَةُ للتقُوى وَقالوا لَ لا يَأتنا بآيَةٍ مِ رَبِّ أَلَْ تَأتِهِم بَنَةُ ماَا في الصّحُ في ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان ذل ونخزا